أين تسكن؟ اسكن في شارع ما رقم البيت؟ ما رقم التليفون؟ ما رقم الهاتف؟ ما رقم الشقة؟ في أي جامعة تدرس؟ أنا طالب في جامعة أنا أدرس في جامعة في أي جامعة تدرسين؟ أنا طالبة في جامعة أنا أدرس في جامعة أنا أدرس في هذه الجامعة انا أدرس في جامعات أنا أدرس في الجامعة الأمريكية في أي جامعة تقومين بالتدريس؟ في أي جامعة تقوم بالتدريس؟ أين؟ دورة المياه المدخل المخرج المسعد البوابة شارع، رقم، ما، تليفون، هاتف، أدرس، أي دورة المياه، المدخل، المخرج، المسعد، البوابة